حكايات اللي أنا عشتها كلها تشبه بعضها حكايات اللي أنا عشتها كلها تشبه بعضها أولها غرامه ببنى سؤال وكلام في عيون مليا محيرة وحقيقة وحب وشوق وحاجات ثانية اكتبيرة سؤال وكلام في عيون مليا محيرة وحقيقة وحب وشوق وحاجات ثانية اكتبيرة اوهام يا ريتنا ما كنا نحلمنا كل الحكايات اللي حنالبي قبلنا طلعت اوهام ويا ما كنا نحلمنا